الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافا بيئة العقبال مفا عن أنسارة احدي والقرآن وليقلت نسان جدود تتاثفة مي وليقلت أجائبات رسول ربي اللي صلى الله عليه وسلم إن قبا كوب ين قبا أجب أماني أنسار أقسم رسول ربي تبقبا ين رسول ربي صلى الله عليه وسلم غن دي مكه قال غن بل اتكوني تدبته دكن غن بل اتتوني اسان تدبته بي يالي غدن يالي ادو غدا جرانو يو امه انسارا كنا وانتسان شرطي اتقلتان وانو اجائباتي وانسلا اماني اسانك ايباليتنين اسانك سميثو هندن دين نجيش وانقرقودة كانام اسلام ما قبطي اچدور الليه انجدنين قا اچينبودا اللي انجدنين رسول ربي صلى الله عليه وسلم عاداء ثانيتي نمت أمري دينا، أمري إيماناكنا. كنا تقو يو واجب سلاتا يو كواجب والربي رتغده وفي الرغيس يو سنة اللي اتدابلت شورة رسول ربي أفلح إن صداقة جدنين. نمني كني ملكاهي يو وان جده كانت اغاغو لي جدن. هقانو متنا مره رابطن. يو كاني جانت ربي أرغطن نمني جدن. حالكنا نمت لافي الرسول صلى الله عليه وسلم رسولي غاف بيعه العقباء درا وانت مؤمن الرابر بعد مؤمن توتر عقيده سليم عقيده كل قلوبك أبتشو أخلاق هرچو اكن هن اكنن هن اكنن هن اكنن هن اكنن هن اكنن هن اكنن هن كان مرتبا لما قدن امتا سنا غافل متا كان امو دوبين سنيم تججبه امن انسان اجارو هدان امتا جاءيبات كرسول رب اجارو راف كوبا ين كان شرط انسان يرتب الفتن له شرط تججبه جتو Ati mu'mina ta'ati aqidan ta'ati qul kullu ta'ati salat salatati somake somte khabaira ma'sya wa gudda rafaqati ma'sya gudda akahna ka'kazina ka'garte wa ajetu kannin ra'gorte tininjet qunu yu mu'minu islamum marata ati humna islamum humna yachi lakin wa islamum Daulan isi ka muslimtoni itti raaha gulan aabachun dirk Namni nama khairiitti nam harkisu barbaadablai yankiyyan. Islamumman nama irradaybi sufaiti. Namni islamumman ratti i'itidaatahu. Islamumman tanaa nama rabbi amanemidu. Ka hurumata muslimtota diigu nama baiiida. أين نمني نماخنا الرأي نما ايتي ظلمي إتذلق <تصفيق> الرداء بسره أين نمني نملافه مسلم توت عتيسه أين نمني كنني الرأي نما دارجو أين نمني رسالة ربي إلمنا ما تناتي جيسه دكتي الدنيا كهس ديمة كان جت شو جرجرم بيئة العقباد أوله تي في بيئة العقبال مفه خدرا بي اتلعقبا كجد ان كوني اهادي رسول ربي يقول انت دراسوني نمني تقو مسلمته او دو غرتاني كرا ربي كيستي هنججباني اسلامو ما موفيق ابته جرات شورا تلمتا امو لولا كيس جرا كرا ربي كيستي بحوتو تو كيس جرا كان الرتك أبته الرسول ربي صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم بني يوكا. وأنا رت ولي جل تك تك أن الدم ببعثني أن صارت هما. تك تي يوكا فت جرنك أي بالتنى هذا جلني نت تلمتاتهن تيان. تنيم فرتم تنيم فرتم تجرنك تك أنصاري واري غرتاني رسول ربي تي تمسي واري مديناكني إلما نماكي الساقوس ما أداتي نما أجائباتي يورسول ربي وائر في دواني ثانجلنين وانما نما أجائب سيسه براء ابن معرور نملي رضي الله تعالى عنه القئر ورعانسارا كان الرعا جماعانسارا كان كيستا برا ابن المعرور برا البرا ابن المعرور كجرم كا ايتنين لابته اتش دورا دورتاء مسلم ابن المعرور رضي الله تعالى انه ارضا اسلام ما كقبت دي ماجرو اسلام ما وَيَتَمَثَّلَتْ ايمان يارا براء غوتو دالتا ميلال بو يمثديت اسلامه اما اموان غدها سوف ديما برائنكم ما الجدان والذي بعثك بالحق نبيا ربي نبيي غديتين حقان في اركتك كد لا نمنع عنك مما نمنع منه نساءنا والله وان دو برتيتين اراد ارقين وراصل ارقين اجران ميقا ديكا بيلاد نمني تقوكا ستين كالوين اججو نمني دو برتيتين باما في الاتحادة باتون لا روحي يساء الردد يا رسول جرين نمني تقوكا ستين كالو جرين يروحين جران اجر رد اهدي كرتاني رسول ربي جدا سينا كنا ويتبرا انو سينا اجايبا ارى اقرى براي انكون اقنا جاتشو انكون اي نتي يولو اللي بربادة ملي لولاف المانسات جدا جاتشو ديرا نتي ديرا لولاتي يولو اللي قدفو اللي تاتي يوكا واني برا ارغمتو اللي تاتي نتي قبو رجلين هنجي نوم سجيچو امته بيع اهدي رسول ربي گدو راتي ككاسي اكاتا انصار ريتي كارا ربي كيتت كا كدين سنمني سانها أبو الهيثم من الطيهان نم نجد دبي هرقاكو ته صحاباته صحاباته قده ورد دوران إسلامه اني بيات العقباء ولا كيسد إسلامه أول قيمة أبو, أبو الهيثم ينقن يا رسول الله جدين نتيفي أمتا درتني كفاراكنا كنا هادة جرا جدين جدو يسانيتي في جدو يهودا جاكو بيلمات جرى جاكو يساتي نتكرتاني مري جرى هذا كينا جدين هذا كينا أرأى نتمر يو ربين الآن سيتم سيتين جدي نتلسيتم سيني إيه سيوى بيته تتنبرا قلتا جدين لا إله إلا الله مالا جايبا واني هذا يا رسول السي جج احادي جدو تين نافي جدو سرطلو سرطلو يهودا جرو يود ديناتين لله سرت دم نتاه غفر ربي سيتم سيتني قرتي بي نغايت تبعاته اتوينو برا بيتي تتقلتا نو موقف يهودا وجن يهودا سمروف yogartaney nuti jarana dankine dinanga disi abate namne le garteten lash dubbinga disi abate garama katti wonu biragaltaje de neccu yogarte inde katti gale yehuda duran hadi woli galanin hal lisani qamt areye chubara namne gari woita kanatti laalu hafain isa bada ودات اتتهاجم طقم تيجا تيجا لرسول لجدي جرنت يفهمون ما لا لكن حقيقا كلامه يو كاجيت ابل هيس منتني رسول ربي خاسا جراح ينم ما احديسان غوسي رسول ربي ابدا جر خن هنديسو جيتوكه سافودا جره إت أرجسية ثانية أكوار رضاني بعلم رسول ربي وركنه شك نجتشو أك إن يهودا سداتيتنين سنين مستقبلة يهودا نونتاتو يوم رسول نبي عجلة جرا ولت لولاك إن كافنا إيجاسين نونتاتو يجتشا أك إن شكني أود أبلهيث من قردي الله عنه رب سرها راها جالتو نقطة تنقاسي يرو خانت بابا شيطانا تغرطي نمتي قلبي نماكي سديمتو خانا چوفو باتي انسار راها غو باتي سلا دبين نماري با غرو اني بل, بل شيطانا قوتو چوفي تنقاسو ران ويتن جدي رسول ربيني سيقتاني ماي جدنين الدم بالدم والهدم بالهدم أنا منكم وأنتم مني جرانا ديني ديغاندي بياني كيساني إثن الله كيجة نما هللا التنين هلولا نما إثنال نقاية تنين نقاية تهانج وليقلت يقول لان رسول ربي الله إفان إفتت تمنجاتكو نمن نما أغانو توكو نما أغانو سنين والفكاتشو قبابرا نمني اوغغنوثون اللي لبو افرراء اما نما تهوغبا ويطي نما اوغغنو اكانو من نمني نما اوغغنو نما جي نومتتة واهتنا ما خافتت دويدة دوبت كيسا لقاتات لا تاو انقبوثون كانافو رسول ربي امتا كانا بيه لما قدني تاوفيتي يو اساني تي مجاي كيسا انجججو ولماني التفوفان جججو كاناف رسول ربي صلى الله عليه وسلم وإن كانر اللي فو لنوا أبا مفر اللي قدها تعتو مناقشا قدو نسى برباكي سجد شلال رسول ربي مناقشا قدوه دبي تدد بفتساهابان إن قرت جد شو قرتامو قابا من هكا في نما اللي تاعةو مرت بني آدم مرتو إن خطا كناف وبليان اسلامة سينام كني سينام بودالة بارك الله لي ولكم وثبتنا الله سبحانه وتعالى على طريق الحق وجزاكم الله خيرا